فَإِن تَبْتُم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيتمْ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْر مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذابٍ أليمٍ إلا الذين عهدت من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظهر عليكم أحدا فاتم فاتم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عهدهم عند المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين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 إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين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 تهوم الا تقاتلون قوما انكسو ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم وهم بداوكم اول مره اتخشونهم اتخشونهم فالله احق أَن تخشوه فالله احق أَن تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزم وينصركم عليهم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 أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجَ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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إنما يعمر مساجدا الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة، وأقام الصلاة، وأتى الزكاة، ولم يخص إلا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kenen amen Allaahin ja Jumalta ja jahed fī sabīlillāhi, la yastawna’inda Allah, wa Allahulā yahdi al-qawm al-ghalimīn, al-ladīn amanu wa hajju wa jahedu fī أعظم دوجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان يبشرهم ربهم برحمه منه وجن لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا يا قول الكفر لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم وأنكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقترفتمها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم.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 نجس إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية.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 إله واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، لا إله إلا هو سبحانه، سبحانه عم يشركون، يريدون أي يطفئون. الله ويأب الله ويأب الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأب الله ويأب الله إلا أيت من هره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 الله مع المتقين إن من النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عامه ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله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 مَلَكُم إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثَّقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيل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 ان في رخففا وثقالوا وجاهدوا باموالكم وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون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 ولو أراد الخروج لعد له عددا ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالو ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن يبغونكم الفتن وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغول فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل ولا تفتن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 ويتولوهم فرحون قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 Heävät elämässäni ja he ovat käsittämättömiä. He ovat käsittämättömiä. He ovat käsittämättömiä. He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 ولوأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله, وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله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 lahu nare مَا khalidaan fiha ذلك الخizy العظيم يحذر المناfiqun أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما هم لا قولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نُنْعَذِّبُ طَائِفَةً نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نسوا الله فنسياهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار وجهنم خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم, وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نَبَأُ الذين من قبلهم قوم نوح وعد وتمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم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 لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بَخِلُوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا بِمَا أخلف الله مَا وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن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 فرحَ المُخَلَّفونَ بِمَقَعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَيَّ يُجَاهِدُ وَكَرِهُوا أَيَّ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا قلنا رجها نما أشد حرا قلنا رجها نما أشد حرا لو كانوا يفقهون فاليضحكون قليلون واليبكوا كثير والجزاء بما كانوا يكسبون فإرجعك الله إلى طائف فتم منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا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 وَإِذَا أُنْسِلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُونُ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رب بأي يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لها تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة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 فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ورفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى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 والله يحب المطهّرين فَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنيَانَهُ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به فِي نَارِ جَهَنَّمَ Wallahu لا yhdi al-Qawm al-Zalimin Laa yzal būnyanuhum alladhi būnā uribata fi qlūbihim illa an tākattā qlūbuhum Wallahu الله اشترا من المؤمنين أموالهم وأموالهم بِأَنَّ لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه وعده لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم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 Inne hubi him wa rahiim. Ja alas Hatta ida mua pat, alas himu, awdubima, ahubatua mua ألا مال جاء من الله إلا إليه وظنوا ألا مال جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الرحيم. إن آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطعون وَلَا يطعون موطئ يغض الكفر ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم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 Ilā kutbā lāhum liyajizyāhum Allāhu aḥsana ma kānu yamalū. Wa ma kān al-muʾminūn liyamthū kāf. Fā kulli عِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه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 فزادتهم رجسا الى رجسهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون الا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم, لا يتوبون ثم ما لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرفوا. Saref Allah kuulubahum biannahum qawmul la yafqahun Lekad jääkum räsoolun min anfusikum Lekad jääkum räsoolun min anfusikum Azizun alaihi maa anittum Harjusun Harisun alleikum, bil muamin, wa'ufu al-Rahim. Fain tawlaufu al-hasbi Allah. Fain tawlaufu al-hasbi Allah. Hasbi Allah, la ilahe illaahu, wa alaihi